أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليكفر ومن شاء فليكفر اننا اعتذبنا للظالمين نَارًا احاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا, وإن يستغيثوا يغاثوا بماء بِمَا كالمهل, كالمهل يشوي الوجوه بأس الشراب بأس الشراب بأس الشراب وسائت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا ورَأَيْنَ كَرَهُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ فِيهَا ثيابا, ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا